111. تحيتهم يوم يلقونه سلام 112. وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 119. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا 110. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 111. يا أيها الذين آمنوا فانكحتم المؤمنات ثم طلقتموهم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها تمسيهن وسرفوهم سراحا جميلا يا كاذواجك اللاتي اتيت اذورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك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 117. وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غطورا رحيما